والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلعن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 لكم ستنكرون ولكن لا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 119. ومتعوهن على الموتع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 110. وإن طلقتموهن من قبل أن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أي يفون أو يفوا الذي بيده عقدة نكاح وأن تفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير